لا ترتعش فكلنا على لا تطفئ النار التي في فيها رمز لا ترتعش منها هولها فكلنا على لا تطفئ النار التي في فيها رمز الصبور بل الحق حق لا بتمني والوعود لا ترتعش على لا تطبين التي في عمق لا ترتعش تعش على العهود لا تطفئ النار التي في عم فيها رمز الصمود لا على العهور. لا النار التي في فيها رمز الصمور. ترتعش من هولها فقلنا على العبود لا تطفي النار التي في عمثها رمز الصمود لا ترتعش من هولها فقلنا على العبود لا ترتعش من هولها فكلنا على العهود. لا تطفي النار التي في عنفها رمز الصغر لا ترتعش من هولها فكلنا على العهود. لا تطفي النار التي في عنفها رمز الصغر في التي في رمز السمور لا ترتعش بثولها فكلنا على لا تطفين النار التي في فيها رمز الصبور. لا ترتعش بثولها فكلنا على